والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الْإِنسَانُ من مخلق فلينظر الْإِنسَانُ من خلق من ماء دافق يخرج من بير السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء